يبحث علاج التعارض بين الخبرين لرفع يعني لرفع التعارض يوضح الانتهاء الى التعارض على الحكم الشرعي المطلوب من ناحيتين لاحظوا اذا اراد الفقيه ان يستنبط الحكم الشرعي وكان هناك روايتان متعارضتين روايتان متعارضتين ماذا عليه ان يعمل عليه ان يعالج التعارض حتى يصل الى الحكم الشرعي صحيح يعني. عليه ان يعالج التعارض العلاج في هذا البحث علاجه يعني علاج التعارض عندما التعارض بين روايتين بين خبرين ما هو العلاج يبحث علاج التعارض بين الخبرين يعني الحكمة في هذا البحث لماذا نبحث علاج التعارض بين الخبرين لرفع، لرفع يعني لرفع التعارض لأن التعارض إذا موجود لا يمكن للفقهاء يستنبط الفقهاء الشريف إذا يصير تعارض بين حجتين بأيه ما يتمسك فلازم القضية تحسن القضية تحسن إما لصالح الخبر الأول. فنعتمد على الخبر الأول وإما لصالح الخبر الثاني فنعتمد على الخبر الثاني رواية بالوجوب ورواية مثلا بالحرمة إما نقول بالوجوب وإما نقول بالحرمة مثل صلاه الجمعة بين الوجوب والحرمة أو بين الوجوب والاستحباب رواية بالجواز ورواية بالحرمة مثل شنو مثل بيء جل لكم الله عذرة الإنسان رواية تقول لا بأس بيء العذرة ورواية تقول ثمن العذرة شنو سح يعني حرام بايهما نعمل أولا علينا أن نعالج التعارض لا باس زي العذراء شنو منطق الرواية جواز زي العذرة للأغراب العقلائية للسماد وما أشمل الرواية الأخرى ثمن العذراء شنو سخط يعني عدم جواز زي العذراء. فوقع التعارض بين الخبرين الفقيه يريد أن يبسي الناس عليه أولا أن يعالج التعارض حتى يعرف لانه يتمسك بالحديث الاول او بالحديث الثاني فيبحث علاج التعارض بين الخبرين يعني بين الروايتين الحديثين ليش يعني السبب في هذا البحث الغاية من هذا البحث لرفعه يعني لرفع التعارض لان ما طول التعارض موجود لا يمكن التمسك بالحديثين ولا بيان الفتوى يعني ولا استنباط الحكم الشرعي وبغيته بغية يعني طلب. يعني طلبا سلام الله وبغيت الانتهاء الانتهاء يعني الوصول بغيت يعني لطلب الانتهاء يعني الوصول الى التعرف يعني استنباط على الحكم الشرعي المطلوب نرفع التعارض بين الخبرين ليش بغيه يعني طلبا الانتهاء الى الوصول الى التعرف على الحكم الشرعي التعرف على الحكم الشرعي شنو الاستنباط الحكم الشرعي المطلوب يعني الحكم الشرعي اللي نريده بالنسبة الى مثلا حكم بيء العذرة مثلا من ناحيتين شوفوا العلاجه ورفع التعارف احيانا يكون بدليل عقلي واحيانا يكون بدليل شرعي السلام عليكم ورحمة الله من ناحية ألف ما يقتضيه حكم العقل يعني اذا ما ادنا نصوص شرعية ما يقتضيه حكم العقل يعني مع قطع النظر عن النصوص الشرعية يعني هناك روايتان وماكن نصوص شرعية في الترجيح العقل ماذا يقتضي العقل ماذا يقتضي فأولا ما يقتضيه حكم العقل مع قطع النظر عن النصوص الشرعية ويبحث عنه يعني عن حكم العقل تحت عنوان القاعدة الأولية ليش يسموه بالقاعدة الأولية؟ لأن قبل حكم الشرع حكم العقل يكون قبل حكم الشرع. عرفت شلون لذلك يسمى بالقاعدة الأولية فاذا لو حصلت تعارض بين الخبرين ماذا يقتضيه العاقل يعني إذا ما عدنا نصوص في باب الترجيح العقل بماذا يحكم ثانيا ما تفيده النصوص الشرعية ما تفيده تفيده الهاء المتصل ما جاء لما يعني الذي تفيده النصوص الشرعية وفاء تفيده النصوص ما تفيده النصوص الشرعية ويبحث عنه تحت عنوان القاعدة الثانوية ليش يسموه بالقاعدة الثانوية لأن النصوص الشرعية مرتبطة بعد مرتبة حكمه عقل بعد مرتبه حكم العقل لذلك ما يقتضيه العقل يسمى بالقاعده الاوليه وما يقتضيه النص الشرعي يسمى بالقاعده الثانويه القاعدة الأولية. القاعدة الأولية نشروا يعني, يعني ما يقتضيه العاقل في باب التعارض بين الخبرين ما يقتضيه العاقل في باب التعارض بين الخضرين. وقع الخلاف بين العلماء. العلماء يعني علماء الوصود. قول ما تقتضيه القاعدة الأولية ما تقتضيه القاعدة الأولية ثم ما يقتضيه العقل يعني. ما تقتضيه القاعدة الأولية يعني شنو يعني ما يقتضيه العقل على قولين العلماء اختلفوا على قولين هما هما راجع للقولين أولا التصاق. التخييف التفاقط يعني شنو يعني هذا الخبر بوحده حجة الخبر الثاني ايضا بوحده شنو حجة لكن عندما حصل التعارض الاصل هو التفاقط التفاقط يعني شنو يعني لا نعمل بهذا الخبر ولا بذاك الخبر هذا هو الاصل العقلي يعني العقل يحكم بالتفاقط بالتفاقط يعني شنو؟ يعني لا تعمل بهذا الخبر ولا بذار فأولا التفاقط التفاقط هو ما يقتضيه العاقل هذا رأي بعض العلماء إذن يقولون لو كنا نحن وهذين الروايتين لو كنا نحن وهذان الروايتان صحيح المتعارضتان ماذا علينا علينا ان نبحث عن رواية ثالثه ليش لان الاصل العقلي هو التساقط لاحظوا التساقط ومعناه فأرثوا كل من الخبرين طرح كل من الخبرين يعني شنو يعني لا نعمل لا بهذه الروايه ولا بتلك الروايه هذا هو المقصود بالطرح الطرح ما له معنى مثل تضعيب للروايه وكذا لا وإنما نحن لا يمكننا العمل بالروايتين هكذا. طرح كل من الخبرين يعني شنو طرح كل من الخبرين وعدم واو للتفسير عطف تفسيري عدم الأخذ بهما بهما يعني بالخبرين لا يمكن للفقيم أن يعتمد في فتوى لا إلى الخبر الأول ولا إلى الخبر الثاني هكذا يعني عندما يسأل الفقيه عن حقنه جلكم الله العذر العذر، لا يمكن في ستواه ان يعتمد على الرواية الاولى لا بأس بذيء العذرة ولا على الرواية الثانية ثمن العذرة شنو شعشون عليه ان لا يأخذ بهما اذا ماذا يعمل والناس يحتاجون إلى الفتوى والرجوع إلى الأصول العملية الأصول العملية الأذنة الفقاهية اللي أشرنا إليها عند فقد الدليل الاجتهادي يصل الدور إلى الدليل الفقاهي يعني شنو؟ يعني الاسفصات الاحتياط البراءة التخيير حسب الموارد المختلفة والرجوع الى الاصول العمليه الاصول العمليه شنو اربعه الاستصحاب البراءه الاحتياط التخير والاخذ بما تنهي اليه وياخذ الفقي يعني بما يعني بالحكم الذي بما يعني بالحكم الذي تنهي يعني تنهي الاصول العمليه الضمير في تنهي راجع للاصول العملية العمليه اليه يرجع لما الي هو الحكم يعني يأخذ الفقيه بالحكم الذي يدل عليه او تدل عليه الاصول العمليات هكذا هذا هو القول الاول اذا عند تعارض الخبرين ما هو الحل العقلي؟ مو الحل الشرعي بعدين راح نجي الشرعي. ما هو الحل العقلي؟ الحل العقلي على قولين، القول الاول التساقط، القول الثاني التخيير. التخيير شنو معناه؟ ومعناه هو, هو الاخذ باحد الخبرين، اما الروايه الاولى واما الروايه الثانيه. والمحققون من العلماء يذهبون الى ان القاعده الاوليه القاعده الاوليه يعني ما يحكم للعقل القاعدة الاوليه يعني ما يحكم به العقل شنو هي هي التساقط اذا هكذا يرى المحققون من العلماء وفي قبالهم يرى البعض من العلماء بالتخير هل لهم اد نعم كل راي له دليله وهناك مناقشات كثيره هذا الكتاب لا يتحمل التفصيل وقد استدل لكل من استدل لكل من القولين في بينه يعني في موارده مواردي وين الكتب فلتراجع فلتراجع أو فليراجع يعني الإنسان بامكانه أن يراجع المضان فلتراجع يعني فلتراجع المضان فليراجع يعني الإنسان الباحث يراجع وقد استدل لكل من القولين وقد استدل بالمجهود بكل من القولين في مبانه، يعني في موارده، فالفراجع بالفاج، فالفراجع، إنك الفراجع هذه المضان فالفراجع المضان الموارد المفصلة، الكتب المفصلة العلمية، اذا الحل العقلي في تعارض الروايتين بين التساقط والتحلل هذا هو الحل العقلي وقد يكون هذا من أسئلة الامتحان اللي ما هو الحل في تعارض الخبرين يعني ما هو العلاج في تعارض الخبرين لازم تذكرون هناك علاج عقلي وعلاج شرعي العلاج العقلي على قولين القول الاول التساقط والقول الثاني شنو التخيير اما القاعده الثانويه القاعده الثانويه تكتب العلاج الشرعي يعني ما تقتضيه النصوص الشرعيه زي. ولا يخفى عليكم أننا منزمون بالقاعدة الثانية ليش لأن حكم العقل إذا لم تكن هناك مرجحات شرعية أما لو عثرنا على مرجحات شرعية وأدلة شرعية يعني النصوص رواية تبين لنا أن نأخذ بالخبر الأول أو بالخبر الثاني فنحن نتمسك بالطريق الثاني يعني بالقاعدة الثانية مو بالدليل العقلي يعني قلنا الدليل العقلي يعني العقل يحكم اذا لم يكن هناك دليل شرعي يعني مثلا فرض بالنسبة الى خلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اذا رسول الله فرض فرض محال ليس بمحال لم يعين خليفة لم يوصب خليفة العقل ايضا يدل على ان الخليفة هو الامام علي بن طالب صلى الله عليه وسلم بيش يعني الخليفة لازم مثل من يخلفه في العلم والشجاعة والاوصاف الاخلاقيه والكمال وما عشته صحيح يا لا وليس يعني في بين الاصحاب من يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم الا الامام علي بن ابي طالب صلى الله عليه وسلم وعليه. هذا هو الدليل العقل لكن مع وجود النص الشرعي الدليل العقل يعني شنو يعني اذا لم تكن هناك نصوص شرعيه اما مع وجود النصوص الشرعيه فهل يجوز واحد يخالف النصوص الشرعيه لا معاتاكم الرسول فخطوه بالنسبة الى علاج الروايات نفس الشيء علاج الروايات العلاج العقلي يعني شنو يعني إذا لم تكن هناك نصوص شرعية اما القاعدة الثانويه يعني على علاج وصف النصوص الشرعية فضل المعلم ده القاعده الثانيه المره ان حكم العقل رتبة مقدم على حكم الشارع لان العقل هو بالنسبة الى طاعة الله عز وجل من الذي يلزمنا لطاعة الله ولطاعة الرسول واهل البيت العقل هو الذي يحكم بوجوب امتثال امر المولى بوجوب شكر المنعم والله عز وجل هو المنعم فإذا العقل يحكم بوجوب طاعة الله عز وجل ولذلك يقول العلماء بأن أطيع الله وأطيع الرسول هذا أمر إرشادي وليس بأمر مولوي ليش لأن الأمر الإرشادي والذي يرشد إلى حكم العقل يحكم بأن إطاعة المولى وإلا الله عز وجل لو يقول أطيع الله وأطيع الرسول وإطاعة المولى كانت واجبة بامر المولى هذا يلزم منه التسلسل لأن من يقول بأن أمر المولى يجب طاعته المولى نفسه في ستة شنسل. العقل يحكم بوجوب طاعة المولى أطيع الله وأطيع الرسول هذا امر من المولى من الذي يلزمنا بامتثال هذا الامر؟ امر من المولى امر اخر من الذي يلزمنا بامتثال هذا الامر؟ نحتاج الى امر اخر العقل يلزمنا بامتثال امر المولى فاذا رتبة العقل هي مقدمة رتبتان على شنو على الدليل الشرعي هكذا ولذلك اولا بحث شنو الدليل العقلي يعني ما يقتضيه العقل ثم يبحث ما يقتضيه الشرع هذا اولا الجواب الاخر احنا لو قدمنا ما يقتضيه الشرع بعد ما يقتضي يعني ما يبقى مورد لما يقتضي العقل ليش لان جلنا الدليل العقلي في باب التعارض حيث لا يكون هناك دليل شرعي فاذا ذكرنا الدليل الشرعي بعد البحث الاول يصير له ولذلك قدمنا القاعده الثانيه يعني ما يقتضيه حكم الشرع ما يقتضيها الدليل الشرعي يعني اذا ماكو نص شرعي على علاج التعارض بين الخبرين هكذا تفضل إذا ما كوا نفس الشرعي على علاج التعارف بين الخبرين يعني مو حقل التعارف وفر ما أكو روايه molt علاج التعارض نحن نأخذ بحكم العقل اللي هو إما التصاقط وإما التخير بالنسبة للعقل اللي الان نبحثه مو العقل الكل ذاك بعضين يجي جليل العقل في باب التعارب فقط هنا الباح في حكم العقل في باب التعارب بين الروايتين اذا اكو تعارض بين الروايتين ماذا يفعل الفقيه يرجع للروايات اذا اكو هناك رواية ترجح وتبين اسباب الترجيح مثلا ما يخالف العام فياخذ بما يخالف العام. وفرض ما ادنا روايات في باب الترجيح يعني مو روايه اولى وروايه ثانيه متعارضه ماذا علينا ان نعمل اذا افو حل شرعي حل شرعي يعني حل من النصوص الشرعيه فناخذ بالحل الشرعي إذا ما أكو حل من النصوص الشرعية نأخذ بحكم العقل في هذا الباب حكم تعرض بل بل في خصوص تعرض الرواية حكم العقل شنو إما التساقط وإما التخير بعض العلماء قال بالتساقط وبعض العلماء قال بشنو بالتخير الذي قال بالتساقط يرجع إلى الأصول العملية يعني المعادلة واضحة مو في كل حكم العقل الكلام مو في كل حكم العالم الكلام في ان الروايتين المتعارضتين ماذا علينا ان نعمل تجاه هاتين الروايتين صحيح إما نأخذ بحل شرعي إما نأخذ بحل عقلي الحل العقلي إما التساقط وإما التخير القاعدة الثانوية هي التي تبين الحل الشرعي الحل الماخوذ من النصوص الشرعية فذلك وقع الخلاف بين العلماء العلماء علماء الأصول حول ما تفيد ما يعني الحكم الذي تفيده الضمير المتصل راجع لما؟ القاعدة الثانوية القاعدة الثانوية ما يستنبط من النصوص الشرعية القاعدة الثانوية شنو قلنا؟ ما يستنبط من النصوص الشرعية على ثلاثة أقوال القاعدة الأولية كم قول كان فيها؟ طولان لكن هنا ثلاثه اقوال اولا التخير الاخذه باحد الخبرين هناك نصوص شرعيه تقول ان تتعارض انت مخير ان تشه مخير مثل افرض واحد يريد يراجع طبيب هنا طبيبان هناك طبيبان قال احد الطبيبين بهذا العلاج وقال الطبيب الاخر لا هذا العلاج مو صحيح وانما علاج اخر ماذا يعمل الانسان المريض احدى الحلول التخير اما يأخذ بهذا الرأي او يأخذ بذاك الرأي هذا يعتبر من الحلول اذا التخير التخير يعني شنو في احد الخبرين بقيه الاقوال بقيه الاقوال ان ياخذ بالمرجح صحيح اذا التخير يعني انت مخير اما ان تاخذ بالروايه الاولى واما ان تاخذ بالروايه الثانيه هذا اذا لم تصل الى مرجح يعني شوفوا بالنسبة إلى الطبيبين إذا فرضوا أحد الطبيبين أعلى واحد يأخذ بقوله الأعلى أحد الطبيبين أدق في تشخيص العلاج يأخذ اللي أكثر دقة أما إذا لا تساووا إذا تساويا فيكون الأمر للتخيير هذا على طوله التخير في الاخر باحد الخبرين ثانيا التوقف في الفتوى على طبق احدهما التوقف في الفتوى يعني شنو يعني التصافح التوقف في الفتوى يعني التصافح يعني لا يفي لا يفي وصف الروايه الاولى ولا يفي وصف الروايه الثانيه وانما يبحث اما عن روايه ثالثه او يعمل بالاصول العمليه البراءه الاحتياط وما ما اشبه التوقف يعني لا نحكم بالتفاقم وانما نحن نتوقف يعني الروايتان موجودتان لا نقول بعدم حجيتهما لا وانما المشكله فينا نحن لا نتمكن من الاستنباط هذا يعبر عنه بالتوقف الفقيه عندما يقول انا متوقف يعني ما ادري النتيجه هؤلاء قالوا بالاحتياط ولا ممكن يصير البراءه لكن هؤلاء لاحظوا التوقف في الفتوى على طبق احدهما هذا القول الثاني يعني يتوقف على طبق احدهما يعني لا على الاول ولا على الثاني يتوقف يعني مو يتردد وأنما يتزم بعدم العمل لا بالرواية الأولى ولا بالرواية الثانية هذا ما يسموا التردد التردد يعني ما يدري يسوي لا وأنما هذا يعلم بالتوقف التوقف يعني عدم الفتوى التوقف في الفتوى يعني شنو يعني عدم الفتوى يعني لا يفتي على طبق أحدهما لا يفتي لا على طبق الرواية الأولى ولا على طبق الرواية الثانية والرجوع الى ما هو الاحوط في العمل يجب عليه ان يرجع الى الاحتياط الاحتياط قد يوافق احد الروايتين وقد يخالف مثلا ابرد روايه تقول بان المشاطر يقص في مثل هذا المورد مثلا وروايه تقول بان عليه ان يتم وحصل التعارض التوقف يعني شنو التوقف لا يفتي بالقصر ولا يفتي بالشنو بالتمام عليه ان يفتي بالاحتياط الاحتياط شنو هو في هذا المورد الجمع الجمع بين القصر والتمام لاحظوا والرجوع الى ما هو الاحوض في العمل الاحوض قد يفادق احد الروايتين مثلا اذا الرواية تقول بان ثمن العذر شفته رواية اخرى تقول لا باش بي العذر الاحتياط شنو الاحتياط شنو التابر احسنتم يعني ان يقول لا يجوز بيع العذر على الاحوض هكذا لا يجوز بيع العذره على الاحواض يعني شنو على الاحواض يعني ما عندي فتوى عدم الفتوى لاحظوا التوقف في الفتوى وانما الاحتياط الرجوع للاحتياط ولذلك لا يجوز بيع العذره على الأحواص. على الاحواض يعني شنو يعني الفقيه لم يفتى لا بالجواز ولا بعدم الجواز وانما الاحتياط وفي المسائل الاحتياطيه يجوز الرجوع الى مستاجر اخر هكذا بس اي لكن هؤلاء الذين قالوا بالقول الثاني قالوا بلزوم الاحتياط هؤلاء قالوا بلزوم الاحتياط ممكن جنابكم بعد ما كملتوا المراحل العلميه تقولون بامكان البراء عرفت شلون لكن هؤلاء الذين قالوا بالتوقف قالوا بلزوم الاحتياط لا لا شوفوا التوقف في الفتوى يعني عدم الفتوى ذكر التوقف في الفتاوى يعني عدم الفتوى عدم الفتوى على طبق الروايتين على طبق الروايتين لم يكفي وانما يكفي وصف الاحتياط فقد تكون فتوى وقد تكون احتياط يعني يميل على فشل حسب الموارد اذا التوقف في الفتوى يعني عدم الفتوى على طبق احدهما يعني شنو على طبق عدمه لا يفتل لا وفت الرواية الاولى يعني عملا بالرواية الاولى ولا عملا بالرواية الثانية والرجوع الى ما هو الاحوط في العمل هنا الرجوع الى الاحتياط حتى ولو كان الاحتياط مخالفا لهما لهما للخبرين كالجمع بين القتل والاتمام في موارد تعارض الأدلة بالنسبة إليهما يعني إلى القصر والإتمام هناك رواية تقول بالقصر وهناك رواية تقول بالإتمام ماذا يعمل يحتاج يجمع هذا هو القول الثاني القول الثالث وجوب الاخر بالخبر المطابق للحياه شنو الفرق عن الاول عن الثاني يعني. القول الثالث يقول يجب ان يثبت بالخبر المطابق للحياه هذا شوفوا فتوى وعمل باحد الخبرين مو التوقف بالنسبة للخبرين القول الثاني عدم فتوى يعني لا يفتي وانما يحتار القول الثالث لا يفتي يفتي ووثق الاحتياط فلا يجوز للمقلدين مقلدين ان يرجع الى شخص اخر عرفت شلون الاحتياط فتوى بالاحتياط وعمل باحد الخبرين المطابق للاحتياط فرق عن الثاني ان الثاني كان لا يعمل بالخبرين لا بالاول ولا بالثاني لكن هنا يعمل بالخبر المطابق للاحتياط وجوب الأخذ بالخبر المطابق للاحتياط منهما يعني الرواية التي تحرم بيع العذرة هي مطابقة للاحتياط ماشي؟ الرواية التي تحرم بيع العذرة مطابقة للاحتياط يأخذ بهذه الرواية يقول فتواي هو حرمة بيع العذرة وجليلي قوله عليه السلام ثمن العذرة بسحة تفو أفتح أفتح بالحرمة عملا بالرواية المطابقة للاحتياط ولكن في القول الثاني يقول لا فتوى لديك وإنما يجب الاحتياط لعدم بيع العذر ليس لأجل الرواية لأن توقفت العمل في الرواية إذن هناك فرق بين القول الثاني والقول الثالث القول الثاني القول الثاني شنو كان عدم الاخذ لا بالرواية الاولى ولا بالرواية الثانية القول الثالث الأخذ بالرواية التي تطابق الاحتيار والذي يذهب إليه صبر. ترجيح الاحتيار الترجيح حسب الاحتيار والذي يذهب إليه المحققون من العلماء أما ما ذهب إليه المحققون من العلماء من الأصوليين هو أن على الفقيه أولاً ان يبحث عن المرجحات مو يشوف الاحتيار مو يتوقع مو يتخيار يعني لا القول الاول ولا القول الثاني ولا القول الشنو الثالث، وانما عليه ان يبحث عن المرجحات إذا ما اكم رنجحات بعدين نشوف هل نختار القول الأول أو الثاني أو الثالث والذي يذهب إليه المحققون من العلماء هو أن المستفاد من النصوص الواردة المستفاد من النصوص الواردة الشيء يصير قاعدة أولي لها ثانوية حتى هو أن المستفاد من النصوص الواردة يعني الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام في موضوع التعارض بين الخبرين هذه الروا... الروايات تقول الرجوع هو, ي... هو الرجوع هو يرجع للمستفاد المستفاد شنو؟ الرجوع أولا إلى المرجحات بين المتعارضين هناك مرجحات ورد ذكرها في الروايات مثل ما يخالف العام مثل ما يكون مشهورا التي سيأتي ذكرها في بحث لاحق، وإذا لم تتوفر المرجحات إذا ما هناك أي مرجح يرجع إلى القاعدة القاعدة شنو؟ وهي التخير أو التوقف اختلف العلماء في ذلك فقال قسم بالتخير وقال قسم بشنو؟ بالتوقف إذن خلافه الكنارة نوقوع التعارض بين الخبرين على الفقيه أولا أن يبحث عن المرجح هذا هو خلافة سنة على الفقيه أولا أن يبحث عن المرجح فإذا عتر على مرجحين فيعمل الرواية اللي بيها مرجح تكون هناك اي ترجيح أي ترجيح اذا ما أي اي مرجح فاما يتخير واما يتوقع اذا كنا يتخير يعني شنو يعني يعمل اما بالروايه الاولى او بالروايه الثانيه وإنما يتوقف يتوقف يعني شنو يعني لا يفق لا وفق الرواية الأولى ولا وفق الرواية الثانية وإنما يأتي بالاحتياط أو بالبراءه أو ما شبه الوصول العملي هذا خلاصة الكلام صلى الله على محمد وآل به الطاهرين. <تصفيق>